من صيغ العموم لانه ينحل عند بعض اهل العلم عن مصدر وزمان وعند بعضهم عن مصدر وزمان ونسبه فالمصدر كامن في مفهومه اجماعا وهذا المصدر الكامن في مفهوم الفعل في حكم النكره فيرجع ذلك إلى النكره في سياق النفي وهي صيغة عموم عند الجمهور فظهر أن الفعل في سياق النفي من صيغ العموم وكذلك الفعل في سياق الشرط لأن النكرة في سياق الشرط أيضاً صيغة عموم وأكثر أهل العلم على ما ذكرنا من أن الفعل في سياق النفي أو الشرط من صيغ العموم خلافا لبعضهم فيما إذا لم يؤكد الفعل المذكور بمصدر فإن أكد به فهو صيغة عموم بلا خلاف كما أشار إلى ذلك في مراقي السعود بقوله عاطفا على صيغ العموم ونحو لا شربت أو إن شربا واتفقوا إن مصدر قد جلب والتحقيق في هذه المسألة أنها لا تختص بالفعل المتعدي دون اللازم خلافا لمن زعم ذلك وأنه لا فرق بين التأكيد بالمصدر وعدمه لإجماع النحاة على أن ذكر المصدر بعد الفعل تأكيد للفعل والتأكيد لا ينشأ به حكم بل هو مطلق تقوية لشيء ثابت قبل ذلك كما هو معروف وخلاف العلماء في عموم الفعل المذكور هل هو بدلالة المطابقة أو الالتزام معروف وإذا علمت ذلك فاعلم أن قوله تعالى في هذه الآية الكريمة ولا يفلح الساحر الآية يعم نفي جميع أنواع الفلاح عن الساحر وأكد ذلك بالتعميم في الأمكنة بقوله حيث أتى وذلك دليل على كفره لأن الفلاح لا ينفى بالكليه نفيا عاما إلا عما لا خير فيه وهو الكافر ويدل على ما ذكرنا أمران الأول هو ما جاء من الآيات الدالة على أن الساحر كافر كقوله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر الآية فقوله وما كفر سليمان يدل على أنه لو كان ساحرا وحاشاه من ذلك لكان كافرا وقوله ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر صريح في كفر معلم السحر وقوله تعالى عن هاروت وماروت مقررا له وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنه فلا تكفر وقوله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق أي من نصيب ونفي النصيب في الآخرة بالكلية لا يكون إلا للكافر عياذا بالله تعالى وهذه الآيات أدلة واضحة على أن من السحر ما هو كفر بواح وذلك مما لا شك فيه الأمر الثاني أنه عرف باستقراء القرآن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 متاعهم في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون وقوله في يونس أيضا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون وقوله في الأنعام ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون إلى غير ذلك من الآيات ويفهم من مفهوم مخالفة الآيات المذكورة أن من جانب تلك الصفات التي استوجبت نفي الفلاح عن السحرة والكفرة وغيرهم أنه ينال الفلاح وهو كذلك كما بينه جل وعلا في آيات كثيرة كقوله أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وقوله تعالى قد أفلح المؤمنون الآية والآيات بمثل ذلك كثيرة وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ولا يفلح الساحر مضارع أفلح بمعنى نال الفلاح والفلاح يطلق في العربية على الفوز بالمطلوب ومنه قول لبيد فاعقلي إن كنت لما تعقلي ولقد أفلح من كان عقل فقوله ولقد أفلح من كان عقل يعني أن من رزقه الله العقل فاز بأكبر مطلوب ويطلق الفلاح أيضا على البقاء والدوام في النعيم ومنه قول لبيد لو أن حيا مدرك الفلاح لنا له ملاعب الرماح فقوله مدرك الفلاح يعني البقاء وقول الأضبط بن قريع السعدي وقيل كعب بن زهير لكل هم من, من الهموم سعه والمسي والصبح لا فلا همعه يعني أنه ليس مع تعاقب الليل والنهار بقاء وبكل واحد من المعنيين فسر بعض أهل العلم حي على الفلاح في الأذان والإقامة وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة حيث أتى حيث كلمة تدل على المكان كما تدل حين على الزمان وربما ضمنت معنى الشرط فقوله ولا يفلح الساحر حيث أتى أي حيث توجه وسلك وهذا أسلوب عربي معروف يقصد به التعميم كقولهم فلان متصف بكذا حيث سار وأية سلك وأينما كان ومن هذا القبيل قول زهير بان الخليط ولم يأووا لمن تركوا وزودوك اشتياقا أية سلكوا وقال القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية ولا يفلح الساحر حيث أتى أي لا يفوز ولا ينجو حيث أتى من الأرض وقيل حيث احتال والمعنى في الآية هو ما بينا والله تعالى أعلم أيها المستمع الكريم حسبنا في هذا اللقاء ما مضى ولنا إن شاء الله لقاء آخر فإلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته